بوك تو دوائسة اي 25. خمسة, وعشرون خمسة وعشرون في المدينة في المدينة بيساكالا كون جلزничكتا ستانيца أريد أن أذهب إلى محطة القطار. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. بسكالا كون أريد أن أذهب إلى المطار. أريد أن أذهب إلى المطار. بسكالا ووسينترات نغرادت. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى, كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ كَأَوْ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف اصل إلى وسط المدينة؟ مِتْرِبَةٌ تَعْكِسِ أَحْتَاجُ لِصِيَارَةِ أُجْرَةٍ أَحْتَاجُ لِصِيَارَةِ أُجْرَةٍ مِتريبا كارتا أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. مِتريبا خوتل. أحتاج لفندق. أحتاج لفندق. بساقلا دا إزنيمام إيدن أَفْتُومُوبيل. أن سيارة. أريد أن استأجر سيارة. إيفا يا هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. إيفا يا هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. شتى ماذا يوجد في المدينة ليورا؟ ماذا يوجد في المدينة ليارا؟ پیدا اذهب المدينة القديمة. اذهب إلى المدينة القديمة. Направете една градска обиколка. Кум би жаулетин фил Мадина. Кум би жаула фил Мадина. Пойдете на пристаништето. Идхаб ил Мина. Идхаб ил Мина. Направете една пристанишна обиколка. في قم بجولة في الميناء. هوي ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ текстовите и книгите посетете ја страната duplove duplove duplove buk2.d